من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي بركاته علينا امين خلصني من اعدائي يا الله ومن الذين يقومون علي انقذني وانتظرت من يحزن معي فلم ينجاد ومن يعزيني فلم اصيب الليل يا اللهم ترأف علينا وارحمنا واجعلنا مستحقين لسماع انجيلك المقدس فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا مارمت البشير بركاته علينا أمين حينئذ جاء معهم يسوع الى ضيعه يقال لها جثيماني فقال للترميذ اجلسوها هنا هناك حتى امضي واصلي هناك ثم أخذ معه بطرس وابني زبدي وابتدا يحزن ويكتئب فقال لهم نفسي حزينة جدا حتى الموت أمكسوها هنا واصهروا معي ثم تقدم قليلا وخر على وجهه وكان يصلي قائلا يا أبتاه إن أمكنا فالتعبر عني هذه الكأسو ولكن ليس كما أريد أنا بل كما تريد أنت ثم جاء إلى التلاميذ فوجدهم نياما فقال لبطرسا أهكذا ما قدرتم أن تصهروا معي ساعة واحدة اصهروا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربة أما الروح فنشيط وأما الجسد فضعيف فمضى أيضا ثانية وصل قائلا يا أبت إن لم يمكن أن تعبر عني هذه الكأس إلا أن أشربها فلتكن مشيئتك ثم جاء فوجدهم ايضا نياما اذ كانت اعينهم ثقيلتان فتركهم ومضى ايضا وصلى ثالثه قائلا ذلك الكلام بعينه ثم جاء الى تلاميذه وقال لهم ناموا الان واستريحوا هوذا الساعه قد اقتربت وابن الانسان يسلم الى ايدي الخطاه قوموا ننطلق هو ذا الذي يسلمني قد اقترب والمجد لله دائما